كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آفارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 ام حسبت ان اصحاب الكهف ورقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اولفتوا الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه يا رحمت و هي الا منا من امرنا رشد فضلفنا على افانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين اح لما لبثوا أمذا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من ذلك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 إلى الكهف يا شر لكم ربكم من رحمته فأو إلى الكهف يا شر لكم ربكم من رحمته ويهلكم من أمركم مرفقا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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم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 ك طعاماً فليأتكم برزق منه ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحداً إنهم إن يظهر عليكم يرجموك أو يعيد. في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَامًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ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 ولا تقولن لشيء إنني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إنني فاعل ذلك غدا إلا أن يشى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 والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا والدنيا تبعها وهو كان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْ لِيَشْوِ الْوَرِ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 سبرَقِ المُتَكِئِنَ فيها على الأَرَائِكَ نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُونَةٌ مُرْتَفَقَةٌ وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِينَ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَنَا أَكْرِبُ منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن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 إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْ كَمَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَ لِخَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَ سيَنِ خيَراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِنَ السَّمَايِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً أَوْ يُصْبِحَ مَا أُهَّا غُوراً فَلَا تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبَ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 وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض فاصبحها شيما تذروه الرياح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 واقِعُها ولم يجدوا عنها مصْرِفَةٌ ولَقَدْ صَلَّفْنَا فِيهَا ذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَ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 موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَذْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَ حُوْتَهُ مَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَازَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا قَالَ أَعُوَيْتَ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 فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إن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 عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية طعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئ لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما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 وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُضِيقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فأردنا أي يبدله ما رضه ما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد رض. ك أن يبلغ أشد ما ويستخرجك زه ما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تؤيل ما لم تستطع عليه صبرا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 ما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما وما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا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 فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم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 وَكَمْ مَوْلَى لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بأيات ربهم ولطائه فهبط أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا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 كم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرول قوة ربه فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه به <تصفيق> أحدا.